رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن وضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد اسمه يحيى بن سعيد الكامل هذا ليس اسمه هذا نسبة, نسبة هو يحيى بن سعيد بني قيس بني عمر هو يحيى بن سعيد بني قيس بني عمر الأنصاري المدني شيخ المدينة في عصره وقاضيها وقد تقدمت ترجمته ما سنة أربعين واربعين وقيل وقيل ثالثم أربعين ومئة أنه سمع سعيد بن المسيب هكذا ينطقها المدينة وغيرهم يفتح وهو سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب المخزومي أبو محمد المخزومي القراشي المدني سيد التابعين في عصره رأى عمر بن الخطاب وسمع من عثمان وعلي وابي هريره وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عن جميعهم وكان من أعلم الناس بحديث أبي هريرة لأنه كان زوج ابنته وكان من عباد أهل المدينة ذكر أنه لم تفته صلاة الجماعة في المسجد مدة أربعين سنة وكان من أعلم أهل مدينة ذكر عن نفسه أنه قال, قال ما أعلم احدا أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني ولا عجب في ذلك لأن من كانت له همة سعيد بلغ قدر سعيد فقد قال عن نفسه إن كنت لأمشي الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد وقد تقدمت ترجمته وذكرنا ثم محنته وأنه ضرب بالصياط وطيف به في المدينة وقصة تزويجه ابنته مشهورة ذكر ابن أبي وداعة قال كنت اجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما فلما جئته قال أين كنت فقال توفيت زوجتي واشتغلت بها فقال سعيد أفلا أخبرتنا فشهدناها ثم قال لي هل استحدثت امرأة فقلت يرحمك الله ومن يزوجني ولا أملك إلا جرهمين أو ثلاثة فقال أنا فقلت وتفعل قال نعم فحمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وزوجني على جرهمين قال فرجعت ما أدري ما أصنع من الفرح ثم جلست في بيتي اتفكر في من أستدين قال فأذن المغرب فذهبت فصليت المغرب وكنت صائما وحدي فرجعت إلى البيت فقدمت إفطاري وكان خبزا وزيتا قال فإذا ببابي يقرأ فقلت من هذا فقيل سعيد قال ففكرت في كل من اسمه سعيد إلا سعيد من المسيد لأنه لم يرى منذ أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد قال ففتحت الباب فإذا من المسيد فظننت أنه بداله يعني بداله تراجع فضرته قال فظننت أنه بداله فقلت يا أبا محمد أنا أخبرتنا فأتيناك فقال سعيد أنت أحق أن تؤتى إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فترهت أن تبيت وحدك الليلة وهذه امرأتك قال فإذا هي قائمة من خلفه في طوله فدفعها في البيت وأغلق الباب فسقطت المرأة من الحياء قال فاستوسقت من الباب ثم ذهبت إلى القصعة فوضعتها في ظل, في ظل السراج ليلا تراها يعني امرأة حديثة عهد بعرس داخل على زيت خبز فقال دفعت القصعة في ظل السراج ليلا تراها ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فق جاءني فقالوا ما شأنك فقلت بنت سعيد من مسيب عندي فجاءوها فبلغ الخبر أمي فقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام قال فمكست ثلاثة أيام ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج فمكست شهرا لا آتي سعيد، قال ثم جئته فسلمت عليه فرد عليه السلام فلم يكلمني حتى تقوض المجلس فلما لم يبق غيري قال كيف حال ذلك الإنسان قلت بخير يا أبا محمد على ما يسر الصديق ويكره العدو قال وقال قال سعيد فإن رابك شيء فالعصى مات سعيد رحمه الله سنة 94 وهذه السنة كانت سنة سميت سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء مات فيها سعيد بن سيد ومن مات فيها من تقدم لنا من رجال الموطة أحسنت عروة بن الزبير ومات فيها أيضا علي بن الحسين بن أبي طالب زين العابدين وأبو بكر المخزومي وطائفة حتى قلت لكم سميت سنة الفقهاء نعم لو سمع سعيد بن المسيب يسال عن الوضوء من الغائط بالماء يسال يسال عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء قال سعيد لما سئل عن استنجاء الماء قال إنما ذلك وضوء النساء وهذا الكلام من سعيد رحمه الله يحتمل معاني أظهرها أن شان النساء الاستنجاء بالماء وانما الرجال يجزئهم الاستجمار بالحجارة ولا يكفي ذلك لا يجزئ النساء ذلك وقيل بل معنى ذلك أنه الاستنجاء خاص بالنساء وأنه يعاب ذلك على الرجال وقد تقدمت تقدم الكلام في هذا وقد ذكرت لكم فيما مضى أنهم كانوا يقولون كان يحكى عن مذهب الله عن المهاجرين أنهم كانوا لا يستجمرون لا يستنجون بالماء وإنما يستجمرون بالحجارة وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا تزال يدي في نتني وروى ابن المنذر انكار الاستنجاء بالماء عن الزبير وقال عن عطاء قال غسل الدبر محدث والأمر قد ذكرنا هذا وقلت لكم إن الأمر ليس كما قال عطاء ولا كما أنكر ابن الزبير وقد جاء ورد عن أنصار أنهم كانوا يستعملون الماء ولا خلاف بين أهل التفسير في أن قول الله سبحانه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أنها نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يستعملون الماء وقد روى أحمد والترمذي والنسائي أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا يغسلنا يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول بالماء فإنا نستحي أن ننهاهم عن ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجيب الماء وقد ذكرت لكم أن الإجماع عقد على أن الماء أطيب وأثهر وتقدم في هذا الكتاب المبارك الأثر الذي يرويه عبد الرحمن بن عثمان التيمي انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضا بالماء لما تحت إداره نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله عن عن من الأقوال الشاذة في هذا الباب هذا القول سعيد المسيب إن حمل كلامه على أنه يعيب الاستجمار بالحجارة للرجال الاستنجاء بالماء للرجال هذا قول شاذ وأيضا من الأقوال الشاذة عندنا قول عبد الملك بن حبيب المالكي أن, الماء أن الحجارة لا تجزئ إلا عند وجود الماء إلا عند انعدام الماء وهذا أدي مخالبة للإجماع. قول شاذ. لا معول عليه. نعم. قال عبيد الله بن رحمه الله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد. ما اسمه أبي الزناد؟ <تصفيق> ها؟ ذكره هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني أبو الزناد أحد أئمة الإسلام وأحد أئمة الإجتهاد كان الإمام أحمد يسميه أمير المؤمنين في الحديث وكان البخاري يقول أصحوا أسانيد أبي هريرة مالك عن أبي الز مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وذكروا أن أبا الزيناد رحمه الله دخل المسجد يعني كانت له جلالة عظيمة وقبول عظيم حتى إنه دخل المسجد مرة وخلف ظهره من الطلبة مثل ما يكون مع السلطان الأتباع فمن سائل عن فريضة ومن سائل عن شعر ومن سائل عن حديث ومن سائل عن فقه إلى غير ذلك حتى قال ليث ابن سعد قال رأيت أبا الزيناد وخلفه ثلاثمائة تابع من بين سائل عن فريضة وسائل عن شعر موك رحمه الله سنة ثلاثين ومئة وقل السنة إحدى وثلاثين ومئة نعم عن الأعرج اسمه أحسن هو عبد الرحمن بن هورموز بن كيسان المدني الأعرج المقرئ المجود قرأ القرآن وكان يكتب المصاحف وهو من شيوخ النافع بن أبي رويم صاحب القراءة إمام شيخ الورش وقد تقدمت ترجمته أيضا وذكرنا لكم أنه مات مرابطا في الإسكندرية سنة سبع عشرة ومئة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه مات على الصحيح سنة سبعين وخمسين نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئان ينبغي أن يتميز بهما طالب العلم ولا أقول طالب, طالب الحديث لأن الموطأ يتجاذبه هو علماني الفقه هو الحديث منهم من يقول كتاب فقه منهم من يقول كتاب حديث فأنتم الآن المفروض أن تنظروا ما يتميز به من يطلب الحديث ف وما يتميز به ما يطلب الفقه ففعلونه مما يتميز به ما يطلب الحديث أنهم يحفظون الأسماء ويحفظون السنوات وفياز فعند يعني إذا قلنا الأعرج لمن لا يعرف اسمه ولا يضعه حائط الزمن متى كان هذا الأعرج كان القرن 19 متى كان توجي يقول لك عبد الرحمن هرمز هذا من تقولش كنا عبد الرحمن هرمز هذا هو الاسماء كل جمعة هذا روى إمامنا عن أبي الزناد يعني الأعراج يعني أمور ضرورية. يجب أن تحفظوا الأسماء وتحفظوها وتحفظوا سنوات وفايات وهذه تتكرر عليكم نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم سبع مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم هكذا رأى الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث بلغة إذا شرب ورواه غيره بلغض إذا ولغ والولوغ هو أن يدخل الكلب أكرمكم الله لسانه في الإناء فيحركه فيه أو أن يشرب الكلب بطرف لسانه هذا هو الولوغ ويعني يطلق الولوغ إذا كان الذي أدخل الكلب فيه لسانه مائعا فإذا كان غير مائع يقال لاعقه فإذا كان الاناء فارغا يقال و والولوغ هذا خاص بالسباع ليس شيء من الطيور يوصف بالولوغ إلا الذباب وقد يطلق أيضا على السباع أنها تشرب ومنه هذا الحديث إذا شرم الكلف ولغ هذا فيه لغات يقال ولغ يلغ وولغ يلغ ويولغ ويالغ ويولغ وهذه اللغات قد نظمها أحدهم بقوله ولغت الكلاب من باب وقع ولسمع وجل ثم توسع تالغ أيضا عد من لغاتها دونكها إني من لا نسيس آه نسيس إن شاء الله ترجع المهم قال هو ولغت الكلاب من باب وقع، فتقول وقع يقع ولغ يلغ من باب وقع ورثة، تقول ورثة يرث يعني ولغ يلغ من باب و... ولغت الكلاب من باب وقع ورث مع واجلة، تقول واجلة يوجل ولغ يلغ ورثا مع واجلة ثم توسع. يقول وسع يسع يعني وجه ولغاه يلغو تاله أيضا عد من لغاتها دونكها إني من دعاتها نسيتنا إن شاء الله إذا جاءت أخبركم بها طيب هذه لغات ولغات قال ابن البر رحمه الله لا أعلم أحدا روى هذا اللف يعني إذا شرب الكلب إلا مالكا يعني كل من رواه هذا الحديث يروي بلغ إذا ولغ والأمر ليس كما قال ابن عبد البر رحمه الله بل رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو يعلى في مسنده وغيرهما من طرق غير طريق الإمام مالك رحمه الله بلغ إذا شرب كما رواه مالك ورواه أبو عبيد قاسم بن سلمان في كتاب الطهور مطبوع من طريق مالك بنفذي إذا ولغة الجماعة. وقال هو إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إلى أحدكم إذا شرب الكلب في إلى أحدكم يعني إذا شرب الكلب من إلى أحدكم لأن شربته عدبي منه لا تعدبي في لا يعني في هنا بمعنى وفي في لغه العرب ترد بمعنى من وترد بمعنى اخر جمعها الديماني رحمه الله بقوله للظرف أصل في وتعليلا تقع وك على ومن والباء مع للظرف أصل في أصل, اصل معاني في الظرفيه سواء كانت زمنيه او مكانيه فقولك مثلا إذا قيل لك أين كنت تقول كنت في المسجد في يوم الأحد في المسجد ظرفية زمانيه وفي يوم احدها ظرفيه زمانيه للظرف أصل فيه وتعليلا تقع في تعليلية كما في قول الله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه أي في أجله بسببه وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت مرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ما تتهزل دخلت من النار فيه بسبب تلك لبذلك في أصل في وتعليلا تقع وكإلى تأتي في بمعنى إلى كما في قول الله سبحانه فرد أيديه في أفوههم أي إلى أفوههم وكإلى على كما في قول الله تعالى لا ولا أصلي في جذوع النخل أي على جذوع النخل وكإلا على ومن كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب شرب الكلب من وإئاء أحدكم وكإلا على ومن والباء كما في قول زيد الخيل وتركب وتركب يوم الروع فيها فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكولا. الأباهر جمع الأبهار والابهر هو العرق الذي هما أبهران عرقان يخرجان من القلب وتتشعب منهم منهما الأوردة والشرايين وإذا أصيب الابهر مات المصاب والكولا جمع كولا فقال هو ويركب يوم الروع فيها ثوائس بصيرون في طعن الأباهر يعني بصيرون بطني الأباهر والكلى وتأتي فيه بمعنى مع كما في قول الله سبحانه أدخلوا في امم قد خلت من طبكم من الجن في النار يعني أدخلوا معنا إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسلهم سبع مرات اختلف الفقهاء في هذا الغسل في أمين الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا لأي شيء ذلك ألأن الإناء يتنجس فيكون على هذا لعاب الكلب نجسا ويكون الكلب أيضا نجسا أم ليست العلة أن الإناء تنجس وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لعلة لم ندركها موجودة لا شك لكنها لم ندركها وهذا هو المسمى التعبدي هو ما أمرت به من غير أن تدرك علته فيقول فقاء هذا تعبدي وهذا الأخير قول المالكيه والظاهرية والأوزاعي والبخاري يقولون ليس الأمر بالغسل للنجاسة إنما هذا الأمر بالغسل تعبدي والكلب عندهم إذن طاهر وذهب الأحناف والحنابلة والشافعية إلى أن, هذا الأمر, لي أن الأمر بالغسل لتنجس الاناء فعليه يكون عندهم لعاب الكلب نجسا ويكون حينئذ الكلب نجيسا واستدلوا هؤلاء استدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. فقالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإراقة وبالغسل، ولا يكون الإراقة والغسل واجبين إلا إذا كان الإناء قد تنجس قالوا أيضا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في الإناء مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولا يكون هذا ذلك كذلك إلا لأنه تنجس واستدلوا أيضا على ما ذهب إليه بما روى مسلم في صحيحه عن أبي عريبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولى بالتراب فقالوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم هذا اللفظ في الشرع لا يكون إلا من شيئين الطهور لا يكون إما من إزالة نجس أو من رفع حدث والإناء لا يوصف برفع الحدث فلم يبقى إلا إزالة النجس وقالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله في إحدى المرار بالتراب دليل على غلظ نجاسة الكلب و استدل المالكيه ومن وافقهم على ما ذهب إليه بما رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا أكرمكم الله يأكلوا الثراء من العطش فنزع الرجل خففه فسق الكلب حتى أرواه فشكر الله له فغفر له قالوا سؤر الكلب لا بد أن يبقى, أن يبقى في خف الرجل ولبس الرجل خفه ولم يرد في الحديث أنه غسل خفه بعد أن تقى الكلب فدل ذلك على أن سؤر الكلب طاهر اذ لو كان لاجسا لا لازمه أن يغتله قبل أن يستعمله ويمشي فيه واستدل أيضا بما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك والكلاب في إقبالها وإدبالها في المسجد لا بد أن تلعب يعني لا بد أن تمس بألثياتها حسب المسجد وأرضه لماذا؟ لأن المسجد في ذلك العهد كان موضع بيات الغرباء والوفود، وكان موضع كان مسكن أهل السفه وموضع أثليهم وشربهم فلا بد أن يبقى في المزج من فتات الطعام، وذلك الكلاب تلحسه لا شك، ولن يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فدل ذلك على أن الكلاب ليست نجسة. ودليل آخر من هذا الحديث أن ال ال الكلاب لو كانت نجسه لا منعت اصلا من دخول المسجد لاجماع المسلمين على ان النجاسه يجب ان تجنب المسجد فلو قال قائل كانت تدخل على حين غره لقلنا لو كان ذلك كذلك وكانت نجسه لرشوا او لصب على مواضعها كما فعلوا ببول الأعراب فلما لم يفعلوا وقد قام عمر فلم يكونوا رسول الله ذلك دل ذلك على أنها لم تكن عندهم نجسه واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي فأذكر اسم الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله, فأ... وذكرت اسم الله عليه فقل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما يمسكه كلبه المعلم وهذا من أدل الأحاديث على أن لعاب الكلب طاهر لأن الكلب إذا أمسك الصيد بانيابه لا بد أن يصل شيء من لعابه مع أنيابه إلى الصيد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دل ذلك على طهارته ومنما يستدلوا بهذا قوى الله سبحانه يسألون ماذا أحل لكم مذا لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تتعلمونهن مما يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه ولم يأمر ربنا بغسل ذلك الذي أمسكت تلك الجوارح علينا فدل على أن الجوارح هي كل ما يصيد بنبيه يعني يدخل فيها دخول الأولية الكلاب والفهود والنمور ونحو ذلك من السباع واستدلوا أيضا بحديث الباب إذا شرب الكلب اناء احدكم فليغسلوا سبع مرات قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسلوا سبع مرات دليل على أن الأمر بالغسل لعله لم نعقلها وليس للنجاسه لماذا؟ قالوا لأن الكلب نجاسة الكلب ليست بأغلاغ من نجاسة العاهرة والبول أكرمكم الله ولم يؤمر بتطهير بالتطهير من العذرة والبول سبع مرار بل يكتفى في ذلك بإزالة عين النجاسة فإذا زالت بالمرة أو بالمرتين أو بالثلاث كفى فدل هذا على أن العلة ليست لي للنجاسة وقالوا وجدنا هذا نفض على هذا العدد عدد السبعة وجدناه في الأحاديث وليس فيما طريقه النجاسة بل فيما طريقه التداوي من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا شح السبعة. وقال وجدناه أيضا في مروه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع ودخل بيتها قال هريقوا علي من سبع قراب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس فقلنا فقال الملكية هذا العدد, العدد السبعة معهود فيما طريقه التداوي فيما طريقه علل لا تعقل وليس فيما طريقه النجاسة فقالوا ونحمل على ذلك هذا العدد السبعة وردوا ما استدل به غيرهم فقالوا آآ آآ لما للذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإراقة وبالغسل قالوا وأن ذلك لا يعني وجود إراقة تدل على أن ذلك الذي وجب إراقته نجى قالوا نحن لا نقول بأن الإراقة واجبة فلا يمكنكم أن تلزمون بهذا منهم إنه قد تقرر في علم المناورة أن الدليل بين المتناظرين يجب أن يكون محل اتفاق بينهما إذا أردت أن يقر صاحبك بدليلك يجب أن يكون دليلا عنده أما أن تقوله الإراقة واجبة دل ذلك على أن ما أمر بإراقة نجز يقول فأنا لا أقر بأن الإراقة واجبة فهذا ليس دليلا عنه وفعلا لا يمكنك أن تلزمه به فقالوا نحن, قالوا قالوا مالكية قالت نحن نرى أن الإراقة مستحبة لأن الكلب عندنا ليس نجزا هو طاهر وعندنا كل حي طاهر لأن الحياة علة للطهارة فنحن لا نرى الإراقة مما ولغ فيه كلب أو ولغ فيه شاة أو ولغ فيه جمل او ولغ فيه سبع لا, لا نرى ذلك لأن كل ذات تلك الحيوانات التي ولغت هي طاهرة لأن الحياة تحل فيها وقالوا يعني أهب أنه ولغ إذا لم يتغير شيء من أصاب الماء فكيف يحكمه من جزيزتي. وقد تقر أن الماء لا ينجز إلا إذا تغير على أصابه وقالوا على مذهب يعني نسلم لكم تسليما جدليا أن الأمر بالقراءة الإراقة على سبيل الوجوب هذا تسليم جدلا نحن نسلم هذا لكن نسلم جدلا أن الأمر بالإراقة على سبيل وجوب فذلك لا يعني أن ذلك الذي أمر بإراقته نجس قال لأنه يمكن يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب تغليظا على الصحابة ولماذا يغلظ عليهم لأنه كان نهاهم صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب فاقتنوها مع ذلك فأراد أن يغلظ عليهم ليتركوا اقتناء الكلاب تغلظ عليهم ما هو يعني أن, يفسي أن, أن, أن يهارقوا كل ما ولغ فيه كلب وأنتم تعلمون أن الشيخين رويا في صحيحهما من حديث عثمان من حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنا كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم القراءة فهذا يعني عن الاقتناء وكذلك روى الشيخان في صحيحهما من حديث ابي ورأة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية ولا بارية نقص من عمله كل يوم قراطان ليس بكلب ماشية ولا كلب ولا دارية يعني ولا كلب صيد مخوذ هذه من الضراء وهي الجرأة على الأشياء. فلما نهاهم عن اقتناع الكلاب ومنتهوا أمرهم بالираقة تغليظا عليهم. وقالوا أما أمركم بأما قولكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناث فذلك أيضا لا يدل على إناء تنجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم أن يغسل ما عليه من الطيب ولا أحد من المسلمين يقول علة ذلك أن الطيب نجس مفهوم واما ما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات وزعمهم أن الطهور في, في, في, في, في الشرع هذا المصطلح لا يكون إلا من رفع حدث او إزالة نجس قال مالكيه هذا لغيرهم هذا الحصر الذي تدعونه من ليس بصحيح لماذا لاننا وجدناها في الشرع ورود لفظ هذا اللفظ هذا لا لرفع حدث ولا لازاله نجس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جرو احمد وغيره عن رضي الله عنها السواك مطهره للفم مرضاه للرب والفم ليس من شأنه أن يوصف برفع الحدث ولا بإزالة النجس فدل ذلك على أن هذا الحصر الذي ادعيتموه ممنوع الفم مطهرة للفم من الأوساخ من القذر وطهور إناء أحدكم من شيء لم نعقله هو التعبد إذا الحصر ممنوع وأما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسله بي, بي, بي باستعمال التراب في إحدى الغسلات هذا دليل على غلاظ نجاسته نفر هذا فيه نظر ظاهر لأن هذا أن يكون دليلا على طهارته أقرب من كونه دليلا على نجاسته لأن التراب لا مدخل له في النجاسة التراب لا يدخل له في النجاسة لكن التراب له مدخل في التعبد وذلك اجتمع التراب مع الماء في الطهارة وكانت عندنا الطهارة الترابية نائبة عن الطهارة المائية وهذا تعبد مفهوم ابن حجر رحمه الله وغيره رد على المالكيه بعد استدلالهم فلما قالت المالكية إن نجاسة الكلب ليست بأغلظة من نجاسة العذرة ولم يؤمر بالتسبيع في العجرة فدل ذلك قال ابن حجر، قال لا يمنع أن يكون أن تكون العجرة أغلاظ نجاسة من الكلب لا يمنع ذلك من تغليظ الحكم في الكلب وعدم تغليظه في العجرة والبول فرد المالكية على ابن حزين رحمه الله قالوا المناسب أنه إذا كانت العجرة اغلاظ نجاسة من الكلب المناسب أن يغلظ في حكم تطهير العذرة أكثر مما يغلظ في تطهير الكلب فلما وجدنا العكس وجدنا التغليظ في جهة الكلب أكثر من جهة العذرة بل ذلك على أنه لعلك ليست النجاسة وهي التعبذ ومنعقلها وهذا هو التعبد قال نحجر رحمه الله ولمالكيتي قياسكم الكلب على العذرة مع وجود النص هذا قياس في معرض النص وهو قياس فاسد الاعتبار قال مالكيهت على رسلك يا ايمان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر لم ينص في الحديث بأن بأننا اننا نغسل الذي ولغ فيه الكلب لأن الكلب نجس إنما ورد الامر مطلقا من غير بيان عله وإذا كون الملكيه يستنبطن عله ليس ذلك قياسا في معرض النص لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبب, النجاسة سبب الغسل نجاسة الكلب وقال المالكية قاس المالكية حيائي نعم لكن نفض النبي صلى الله عليه وسلم مطلق من غير ذكر لي من غير تقيب بالعلة فإذا هذا ليس قياسا في معرض النص والمسألة فيها كان أطول من هذا أنا يعني أحبث جواد النقاش إلى هنا وَأَقُولَكُمَ الَّذِي يَلْهَارُ رُجْحَانُهُ فِي هَذِهِ والله وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُ ملكية ومن وَمَنْ في لهذا الكلام الطويل الذي خضنا فيه منذ قريب قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليغسره سبع مرات ذهب الأحناف رحمهم الله إلى أن العدد ليس وأن المهم إزالة النجاسة إزالة آثاري لغي الكلب الواقع أن هذا المذهب من الأحناف هو مذهب معقول مع قولهم إن, إن ذلك للتنجس مظهوم. لأنه إذا كانت من فلماذا التسبيه مفهوم فعلى كل حال مذهب الأحناف بهذه القضية أكثر معقولية من مذهب الشافعية والحنابي لأنهم يقولون النجاسة ويشريطونه التسبيع وهذاني أمران عندنا نحن يعني فيهما تناقض ظاهر ذال الأحناف إلى أن إذا غسئنا من ثلاثا أو أربعا أو اشنتين فزال أثر الولوغ فذلك كافي واستدل على ذلك بما رأوه الدرقطني وفي سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعة لكن قال الدارقطني بعد بعد يعني عقب رواية هذا الحديث هذا تفرد به عبد الرحمن بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش وهو متروك فإن هذا الحديث لا يصح للإستدلات وذلك لم يعني استدل لهم الطحاوي رحمه الله بشيء آخر قال أبو هايرة رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث وقد عارف مخرجه روى عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب مرتين أو ثلاثة قال هذا يعني أن الحديث هذا الحديث الذي معنا إما أنه لا يصح عن أبي هريرة أو أنه عالم ما ينسخ إذا هذا الحديث ولم يعني أولي عليهم هذا الحديث الذي معنا فقالوا هذا الحديث كان في وقت التشديد في وقت التشديد في أمر الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بقتل الكلاب أولا ثم بعد ذلك رخص في اقتناء ما تكون الحاجة إليه من كلب الصيد وكلب الماشية فقالوا كان ذلك أولا لما كان مشددا في أمر الكلاب فقد كان يجب أولا الغسل سبعا والتتريد، ثم خفف فزال التكريب واكتفي بالغسل سبعا ثم ذا زال بعد ذلك إيجاب الغسل سبعا واكتفي بما يزيل النجس من الغسلات وقد رد الجمهور عليهم استدلالهم هذا وقالوا أما استدلالكم بفتوى أبي هريرة رضي الله عنه فابو هريرة العبرة في روايته العبرة بروايته لا برأيه ولا سيما إذا خالف رأيه روايته فالعبرة بالمروي لا بالرأي قالوا وأما قولكم فهذا يدل على أن هذا الحديث إما أنه لم يصح عن أبيه رأوا أنه منسوخ أما أنه لم يصح بل قد صح فقد رواه ما في مطع في صحيح ومسيرف قبيح قد صح وأما أنه علي ربما يكون طرع على ما نسخ فانه لا يؤال إلى النسخ بالاحتمال النسخ يحتاج, يحتاج إلى دليل ولا دليل على أنه وردت رواية أخرى عن أبي هريره رضي الله عنه فتوى له, أن فتوى له على أنما الإناء الذي ولغ فيه كلب يغسل سبعا وهذه الرواية ذكرها البيهقي في سنة الكبرى فهذه الفتوى الموافقة لروايته أولى بالقبول من الفتوى المخالفة لروايته هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء إحدكم فليغسله سبع مرات هذا الحديث رواه أبو هريرة رواه عن أبي هريرة تجمع من أصحابه منهم الأعرج كما هنا ورواه عن أبو صالح السمان ورواه عنه ثابت الأحنف ورواه عبد الرحمن والد السدي ورواه أبو سلامة بن عبد الرحمن وغير هؤلاء كلهم بهذا النقض الذي ذكره الإمام والك يعني لم يذكر التتريب ورواه عن أبي هريات بن سيرين وجاد التتريب انتبهوا إلى هذا لانه يبنى عليه ما بعدهم من كلام ابو هريره روا عنه هذا الحديث كثير من اصحابه كلهم يرونه بهذا بهذا المعنى الذي رواه مالك هنا في الموطا من غير ذكر غتلوهم بالتراب من غير ذكر التترين ولم يذكر التراب الا مثيرين خرج مسلم في صحيحه من رواية بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء حد يكون فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. لم يروي ذكر لم يذكر الترتيبة عن أبي هريرة إلى بن سيرين ثم أصحاب بن سيرين الرواة عنه اختلوا فمنهم من قال أولاهن بالتراب. ومنهم من قال السابعة بالتراب ومنهم من قال أولاهن أو أخراهن فهذان أمران الأمر الأول أن أكثر الرواة عن أبي هريره لم يذكر التترية ولم يذكرها إلا نسيين لم يذكرها إلا نسيين الأمر الثاني أن أصحاب النسيين مختلفون في المر في الغسلة التي يكون فيها التترية منهم من يقول أولى ومنهم من يقول السابعة ومنهم يقول الأولى أو الأخيرة مع ورود رواية أخرى في مسلم العبد الله بمغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغطيه سبعا ويعفره, ويعفره السامنة في التراب فهذه هي المغفر السامنة هل هي الأمر الذي ذكرت لكم حمل المالك وأصحابه على طرح القول بالتكريب فالمالكية لا يرون لا يقولون بالتتريب الإناء الذي ألغ فيه الكلب إنما يكتفون بالغسلات السبع والحناف أيضا لا يوجب التتريب وإنما أوجبه الحناف الشافعية لماذا قالوا بنسيرين فقه وهذه زيادة فقه على أن ابن حجر هو شافعي يقول ولو سلكنا الترجيع في هذا الباب لم نقل بالتتريب لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته ولكننا قلنا بزيادة الثقه لكن لو سلك الترجيح لما قالوا التتريب أصلاً لأن ابن حجر يقول إن رواية مالك بدون ذكر التتريب أرجح من رواية غيره من أثبته التتريب ولهذا يقول قلت لكم مالكية لا يطول بذلك وقد اشخاص هذا الشيخ خلي رحمه الله في في قوله ونودي بغسل إناء ماء ويراط لا طعام وحوض تعبد سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلا بلانية ولا تترى ولا يتعذب بولوغ كلب أو كذب ونودي يعني أن ذلك عندنا لا يجب غسل إناء ونودي بغسل إناء ماء لا إناء إذا ولا إذا يعني أدخل الكلب لسانه في إناء فيه طعام ماذا نفعل لا لا لا يتدب إراقة ذلك يعني إتلاف ذلك الطعام ولا تندب يندب غسل الإناء من أين أخذ الملكية هذا؟ قول النبي صل شرب من قال النبي صل الله إذا شرب إذا ولغ ونقلت لكم ذلك يكون في المائعات ما هو ما ونودب غس إناي ماء ويراق ونودبت إراقته لا طعام فذلك لا يندب لا يندب ولا لا إتلافه ولا لا غس لا طعام وحوض ولا إذن إذا ولغ الكلب في حوض قال ملكته لا يندب ازاله ما في الحوض من الماء ولا يندب غسله لان اللفظ ورد بالاناء ولان الغالب في الاناء أن يكون اناء في إناء الماء أن يكون مبتزلا يبلغه الكلاب بسهوله خلافا للاحواض ولا غسل اناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا لا لنجاسته سبعا ردا فيها على الاحناف يعني الذين يقولون به جوج 3 و 4 بولوغ كلب مطلقا هل بولوغ كلب مطلقا لأن عندهم خلاف هل الكلب يشترط أن يكون كلب الكلب المأذون فيه أو مطلق الكلب بناء على ألف الكلب هل هي العهد أم للإطلاق هذا شيء يعني أضربنا عنه صفحة قال هو مطلقا هذا هو مشهور وندي برسل إيهاء ماء لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره لان منهم من يقيس الخنزير على الكلب يقول اذا ولغ اذا يخنزرها يفعل به مثل ما يفعل بالكلب نقول لا غيره لان النصارى ذا في الكلب ولم يلف غيره ولا غير ولوغ الكلب آه رايت لو ادخل الكلب رجله مثلا فلا نقول يراق ذلك الماء ويغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم من السعاء الولوغي مفهوم ونذب غسط إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا ذي ولوغ كلب مطلق لا غيره عند قصد الاستعمال يعني إذا قصد الاستعمال حينئذ يندب فعل هذا ليتقدم عند قصد الاستعمال بلا نية لأنه لا يشترط في إزالة النجاسات النية ولا تتريبين عن الشهد ولا يتعدد بولوغ كلبه أو كلام إذا ولغ الكلب المرة الأولى ثم ولغ ثانية ثم ولغ ثانية يعني أنا أعد له في كل ولغة سبعا لا لا يتعدد الغسل بتعدد الولوغ ولا بتعدد الكلام مفهوم. هذا المشهور على أن بعد المالكيه راوا أن روايه التتريب ثبتت ومنها هؤلاء القراف شهاب الدين رحمه الله فقال صحة الأحاديث بالتتريب فالعجب من الملكية ويقول فالعجب من المالكية كيف لم يخذوا بها والواقع أنه لا عجب لأنهم رأوها زيادة شاذة العجب من المالكية حقا لو أقر بصحتها ونبذوها وهذا لم يفعلوه إنما رأوا أنها شاذة وقد فسرنا هذا فنعود إليه ومن المعاصرين الشيخ محمد سالم من عبد الودود رحمه الله فإنه في نظمه الذي نظم فيه مختصر خليل قال وترك التتريب للطراب حديثه والنقل لب الباب قال هو وترك التتريب للطرابي حديثه وقد اشترنا لكم هذا والنقل لب الباب وقال في حاشيته على نظمه قال لأن هذا الاضطراب قال صح الحديث عن الرسول بن كثير يقول من بعد القول به وللاضطراب هذا الاضطراب الذي ذكر في هذا الحديث ليس هو الاضطراب الموجب في الحديث لانكم تذكرون أن القائل ان العراقي قال في ألفيته لما ذكر المضطرب قال مضرب الحديث ما قد ورد من مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا مختلف من واحدين أو أزيدا المهم إلى أن يقول هذا اليوم المسيان هذا في مثل نوع الأحسن في مثل في سندين إن تبح في متساوي الخلف لا, لا أما إن رجح بعض وجهه فدام الطربا وحكم بالراجح منها وجب أن الطراب الموجب للضعف هو الاضطراب الذي تتساوى فيه الطرق أما إذا لم تتساوى الطرق ور راجحت إحدى الطرق فهذا ليس اضطرابا موجبا للضعف وهذا الذي رجحه الشيخ محمد سال رحمة الله عليه وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف الله عن نالك به ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي بن عن مالك به. عبد الله بن الله